ومع تسكيهه لنا بالآداب والأحكام الشرعية كنا تكلمنا في حلقة الماضية عن فعل إذا فعله الإنسان خرج منه هواء بسرعة 100 كيلو متر في الساعة تكلمنا عن فعل إذا فعله الإنسان توقف قلبه أثناء فعله له تكلمنا عن فعل لا يمكن أن يفعله الإنسان وهو فاتح عيني بل لا بد أن يغمضهما تكلمنا عن فعل يفعله الإنسان ويحبه الله تعالى وسرع لنا إذا فعله أحد أن نقول له أذكارا معينة وأن يرده علينا أيضا بأذكار أخرى تكلمنا سابقا عن العطاء وذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أنه إذا عطف الإنسان فيستحب له أن يقول الحمد لله أو أن يقول الحمد لله رب العالمين أو أن يقول الحمد لله على كل حال ذكرنا أيضا في حلقة ماضية أنه يسن للإنسان إذا عطس وهو يصلي أن يقول الحمد لله لكن بصوت منخفض لا بصوت عالي وإن قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى فهو أمر حسن لكن لا ينبغي لمن عطس فحمد الله ولو بصوت منخفض لا ينبغي لمن كان سامعا له ممن على جانبه الأيمن أو الأيثر أو أمامه أخلفه أن يقول له يرحمك الله فإن هذا التشميث خاص بغير الصلاة أيضا ذكرنا لكم أيها الإخوة والأخوات معنى كلمة يشمت مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإذا عطس فحمل الله فشمته وفي رواية فسمته بالسين شمته يعني تدعو له أن يذهب الله عنه شماتة أعدائه به وسمته يعني سمت الله أعضاء يعني ثبت الله أعضاءكم ذكرنا لكم أيضا كيف كان رفق النبي صلوات ربي وسلامه عليه في تعريمه للناس وفي رأفته بهم وذكرنا لكم أيضا بل استمتعنا في ذكر قصة الصحابي الجليل معاوية الحكم رضي الله تعالى عنه وكيف أنه شمس رجلا في الصلاة فوقع له بعدها مع النبي عليه الصلاة قصة طريفة مفيدة ممتعة علمه النبي صلى الله عليه وسلم فيها كيف يشمس من عطس في صلاته أيها الأحبة الكرام لا يزال معنا احكام تتعلق بهذا الموضوع لو عطس مثلا صبي صغير لا, لا يستطيع الكلام أبو سنة او سنة ونصف كيف يقول الحمد لله لو لم يحمد الله تعالى العاطس ماذا تقول له لو عطس إنسان غير مسلم لو مثلا عطست فتاة جميلة وبجانبها شاب وقالت الحمد لله هل يقول الله يرحمك الله؟ أم لا يقول لهذا ذلك هذا كله ان شاء الله تعالى سنطوف عليه اليوم باذن الله تعالى في حلقتنا يسعدني أن تبقوا معنا تهدي مكانك يا اخي ان الجميع, إن الجميع, إن الجميع, إن الجميع الكرام يسن لمن عطس والعطاس من الله كما ذكرنا أن يقول احد ثلاثه الفاظ الحمد لله او الحمد لله رب العالمين او الحمد لله على كل حال لو زاد لو انسان قال الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد مثلا كل ما عطس قال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ايشو ما, ما يجوز <تصفيق> لا ما يجوز شوف لو فتحنا المجال لكل انسان يزيد في الدين اختلطت الاشياء الوارده على النبي صلى الله عليه وسلم ببدع من عندنا اجل واحد ممكن يزيد لما مثلا الان اذا خرج إذا الإنسان انتهى من طعامه او أراد أن يأكل الطعام لو انسان دائما بدل ما يقول بسم الله يقول بسم الله والصلاة والرسول الله بشغل الكمبيوتر دعائك تفتح بشغل الكمبيوتر اخترع من عنده دعاء مثلا اللهم بارك لنا في أجهزتنا مثلا فسمعه ولده ظن هذا ذكر يقال عند تصغيل الأجهزة يمشي. ثم جاءت الأجيال التي بعد الولد اختلطت عندهم النصوص الشرعية الثابته من النبي عليه الصلاه والسلام مع الأشياء التي اخترعها الناس مثل اختبارات الاذى ما اختبارات مخصصه دائما اذا اذا تختبر فيزياء قم كذا تختبر كيمياء قل كذا تختبر رياضيات ما يصلح ذكر الرياضيات ضعف في الفيزياء في اربط اي هذا يا جماعه يعني سد النبي صلى الله عليه وسلم الباب فيه حتى ما يفتح مجال ان الجيل فيه اختراعات فيلتبس بعدين بعد مثلا 100 سنه يصير عند الناس افكار ما يدرون هل هذه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا هذه اخترعها جدي ها ودي اخترعها امام مسجدنا هذه لا اتقل الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رج خلاص يعني مرجود عليه لا يقبل من عبد الله بن عمر لو عطى الشافعي نصي سادخلك هذه لكن خذ الدليل اول عبد الله بن عمر عطى عنده رجل فقال الرجل بعدما عطى قال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله فقال لعبد الله بن عمر وأنا أقول والصلاة والسلام على رسول الله وأقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطث ولم يكن يقول, يقول, يقول, يقول إلا الحمد لله يعني كأنه يقول صل على النبي دائما لكن لا تقيد الصلاة على النبي بالتشميث وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا عطث فقال يعني الواحد ما يجوز يجيب ذكرا عنده الرجل عطث فقال الح... فقال اي بعد ما عطس قال السلام عليكم ما <تصفيق> <تصفيق> فقال النبي عليه الصلاه السلام وعلى امك قل الحمد لله يا لذي ذكر حمدك والله هذا النبي صلى الله عليه وسلم قالها له لماذا النبي عليه الصلاه استعمل مع هذا الاسلوب ليش لما قال استعطى السلام عليكم كان يعني كان خارج ودخل عليه لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم السلام على أمك ليش ما قال له إذا عطت الحمد لله لا رد السلام واجب يعني طيب رد السلام واجب غيره يسمح خاطرة يسمح خاطرة يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بأسلوب أحيانا فيه نوع من لطافة الفكاهة واللطافة بحيث أنه يعني يحاول عليه الصلاة والسلام أن يكون حتى تعليمه للمخطئ يعني عادة هم يقولون ان النطح هو مثل الصوت الذي يجلد به الناطح سليكن يعني جلدك برفق ورحمة ولي فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يلطف الجو مع حتى ما يخرجه لأن المجلس فيه ما أي فلا تأتي بأذكار من عندك لذلك حتى الأذكار التي يتعلمها بعض الناس من الأوروبيين أحيانا أنا نسيت ماذا يقولون كان عندنا مدرس مرة في نيوزلندا كان إذا عطف يقول كلمة والله نسيتها الآن تذكرها <تصفيق> <تصفيق> <ما دلوقتي. تصفيق> <تصفيق> إياك بلاسيو <تصفيق> فالاصل – الان لا يقولون مثل هذا الاصل – ان الإنسان يقول الحمد لله يقول الحمد للّلّالнутьه أن الله تعالى يعني اقدرني على العطاس الحمد للّلّالagement الله تعالى نفعني بهذا العطاس الحمد للّلّالك أن الله تعالى طرج ما فيه ألمَي من أذى بهذا العطاس غالبًا إذاً دخل إلى الأم Making שהذى إذا يخرج مع عطاس للإنسان عطنا أوك سؤال سcionتب той Say that الكافر إن pi 데 أمخ كان اليهود إذا جاءوا عند النبي صلى الله عليه وسلم يتعاطسون رجاء أن يقول لهم إيش يرحمكم الله, الله, الله أن يدعو لهم فكان النبي عليه الصلاة والسلام أدكى منهم كانوا إذا عطسوا وقالوا الحمد لله يقول يهديكم الله ويصلح لعلكم <تصفيق> هذين يعرفون الحق يعرفون الحق يعني كان يقول أس الله يهديكم بس ويفتح على قلوبكم هذا في بالنسبة للعطس إلى الكافر الآن مثلا أنا عطست ناصر رد عليك أن يرحمك الله أجوز أقول له يديك الله أسلح ذلك أي طبعا هذا يدخلني في مسألة أخرى الآن أصلا ما حكم أن يقول الإنسان الحمد لله يعني لو واحد عطس ما قال الحمد لله هل هو آسم هل يأسم بذلك عليه سيئات يعني أسئلة مأزورا قول الحمد لله سنة مستحب ليس واجبا أما قول يرحمك الله فهو واد بقول النبي مثل السلام اتداء السلام سنة ورده واد لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث الصحيح حق المسلم على المسلم ست وذكر منها قال وإذا عطس فحمد الله فشمته لكن اشترض أن يحمد الله فإذا انسان عطس وقال الحمد لله أو قال الحمد لله رب العالمين أو قال الحمد لله على كل حال فإن يجب على من عنده طبعا هو ليس فرضا على كل إنسان برض كفاية. يعني لو عطس الان ناصر واحنا ثلاثه واحد قال يرحمك الله خره يكفي ذلك لا يجب على كل انسان منا ان يقول يرحمك الله لو ما أحد... آه... أحسن. لو لم تعلم هل قالها او لم يقلها يغلب على ظنك انت الان امام حالتك ان أما انك تتاكد انه لم يقلها يعني مثلا واحد عطس بجنبك وانت وانت وانت وانت و انت <تصفيق> و... و... وكمل سواقه هل يسن لك انك تقول له يرحمك الله وهو لم يقل الحمد لله لا طبعا النبي عليه الصلاه والسلام عطس عنده رجلان فالاول حمد الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله الثاني لم يحمد الله عطس و سكت لو وقال الرجل يا رسول الله عطس فلان فشمته وعطست انا ولم شمتني فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنه حمد الله وأنت تحمد الله كأنه علم بالمرة ثانية يحمد الله طيب منحكم لو أنك ذكرته وقال يا الحمد لله هنا تؤذران يعني لا بأس عليك في ذلك هذا عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى قالوا عطس عنده رجل فلم يحمد الله فقال له عبد الله بن مبارك التفت إليه وقال له ما يقول المسلم إذا عطس فقال ذلك الراجل يقول الحمد لله فقال بالمبارسة يرحمك الله هذا <تصفيق> <تصفيق> من التعليم يعني اللظيفة <تصفيق> يا في العدسة بالنسبة لها تجي من فترة العطاق الله يمساعدك أقول يعني الحمد لله أقول لني أصول ليل ما خلف الأطاسة تصف عشر عطسول ما شاء الله عشر؟ تصف عشر هيا الله هالمك بعد الفاصل أيها الحب للكرام هذا فاصل القصير سمنا عود إليكم الله تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع منحك أيها الحبه لو تتابع العطاس من الإنسان كثيرا أعد سؤال ما مرة الله مره شو هال الكم استفسار بالنسبه لدامه بهذه العطاس المفكر ايه فبذكر اصلا الحمد لله بحاتكم فيها فاصل بسيط فاصل وتواصل عطسه 11 عطسه يعني طيب الاصل ان يعني يشمته في اوقاته اول عطسه وثاني عطسه وثالث عطسه النبي عليه الصلاه والسلام جاء عنه روايه بعضها المنظاعه انه قال فاذا عطس الثالثه فهو مسكوم والله يعني قولوا شفاك الله او عافاك الله كلمه شفاك وعافاك الله لم تثبت السنه عموما جاءت بعض الحديث لكن الحديث فيه مقال يعني لكن الأصل ان يشمته في المره في الاولى وفي الثانية ان شمته في الثالثه فحسنتم بعد ذلك لا يشمته خلاص ما دام عطس ثلاث اربع عصاط الله يرحمك الله يرحمك الله بعدين خلاص اسكت عنه لانه مسكوم لانه ما اصبح الان العطاس بالمستوى الطبيعي بالنسبه ليلا اصبح العطاس يعني عن الحاجه التي عندها. طيب لو أم عطس الإمام عند المأمومين خطيب. يعني يفرض الإمام أيها المسلمون خطيب خلق المصريك أرحمك الله فلو عطس هل يقول له المصلون وقال الحمد لله يقول له الله نعم لا بأس لا بأس كفاية ذلك أحسنت لو قال له البعض فقط عن الباقين خلفت الخطبة, الخطبة. لا ما هم قرروا حامك الله انتهى هو هذا يرد لا ما هو شرط عادي اهديكم الله تبارك الله لا يقول اهديكم الله والسلام عليكم نكمل خطبتنا عادي في واحد نزل <تصفيق> ممكن يسويها <تصفيق> يقدر كل شوي يعيدها طبعا بالمناسبه كلام الخطيب مع المأمومين جائز وكلام المأمومين مع الخطيب جائز لكن كلام المأموم مع المأموم غير جائز, غير جائز. يعني حتى الضروره ما يدوز لانه يطرد جمعه يعني لكن لو مثلا مأموم رأى مأموم آخر طرفا طفله معه مثلا قلم سيدخله في الكهرباء في الجدار فقال انتبه للولد هذا يجب عليهم يعني لا يصل إلى مرحلة نعم أو لا لكن الأصل المنعم حتى لو جاء مأموم وقال مثلا دخل المسجد والإمام يخصف فقط السلام عليكم كبر السنن ما يجوز أحد يقولها عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حتى لو رد يرد في داخل المسجد وأيضا هذا مأمور إذا دخل عليهم ألا يسلم عليهم بصوت عالي يسلم بصوت من خطر مأموم مع مأموم يعني هذا عطس المأموم احسن المأموم كان أحسن إذا كانوا يستمعون إلى الإمام هي. وعطس أحد المأمومين فلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال لصحبه أنصب والإمام يخطب فقد ألغى على نفسه أو قال فلا سيسر. جمعة لذلك إذا عطس المأموم أيضا والإمام يخطب وعطس الأصل إني لا أجهر بقول الحمد لله <تصفيق> الأصل إذا كنا جماعة وعطس إنسان يقول الحمد لله طبعا عظم صوت منخفض ما يعني أفرض مثلا مجلس به أربعون رجلا وعطس ما ينسل يقول الحمد لله كده لا كل الحمد لله يشمش كلاهة <تصفيق> أربعة هالنجين بجانبه أما أن يصرخ بها الإنسان وكأن فتح القد لا الأصل, <تصفيق> الأصل أنه يعني يحمد الله بصوت منخفض المأموم يقول له رحمك الله عفوا الامام جائز ان يقول للمأمومين يرحمك الله هم يجوز ان يقولوا له ذلك كلام الإمام للمأمومين وكلام المأمومين مع الإمام جاز أما كلام المأمومين مع بعض لا يجوز طبعاً ايش الدليل بالمناسبة ان المأموم يجوز يتكلم الإمام والإمام يتكلم المأموم الدليل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب يوما فدخل رجل قال يا رسول الله لكت الاموال وانقطعت السبل وجاء العيال فادع الله يغيثنا كلام الماموم يعني كلام الماموم يقول يا الله احنا متنا جوع وعطش ما في مطر ادع الله يغيثنا يقول راوي الحديث رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا الى اخره كلام النبي عليه الصلاه والسلام كلام الماموم مع الامام اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم اما كلام الماموم, المأموم او لو واحد فرضا دخل وقال يا شيخ ذاك الله خير ترى السماعات اللي في الخارج مثلا خربانة ما تشتغل الناس بره ما يسمعون مثلا فالإيمان بجانبه مثلا الزر وضغطه مثلا او, أو حل المشكلة يعني هذا جاء او قال يا شيخ فرن المكيف اللي في الخلف مثلا احترق الآن يشتعل فردا <تصفيق> يعني جاء وتكلم مع الإيمان بشيء ضروري هذا لا بأس به عمام مأموم يقول يا شيخ طولت طبتنا ولا يا شيخ وين بتروحك بالصلاة ولا لا لا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا إذا عطفت دورة مياه أحسن إذا عطس في دورة المياه الإنسان او احتاج إلى الذكر في دورة المياه سواء الذكر بالعطاس او الذكر من غير العطاس يعني مثلا انسان في دورة المياه سنيع الأذان فأراد أن يردد مع المؤذن مثلا هل يسن له ذلك هو جائز أم لا أو مثلا لو عطس أو مثلا لو واحد طقل البغي سلام عليكم في أحد في الحمام فأراد أن يقول عليكم السلام هل يستن ذلك أم لا, لا الأصل أن لا يذكر الله تعالى بصوت عالي في الحمام في دورة المياه إنما إذا أراد في دورة المياه أن يذكر الله فيكتفي بالذكر بداخل نفسه حتى في قوله بسم الله في أول وضوء في ترديده للأذان أو الإمام المؤذن, المؤذن يؤذن فأراد أن يردد معه يردد في داخله مثل مثلا يفناء يا رحمك الله يا محمد الله يا أو لو قال لزوجتي رحمك الله حبيبتي أو رحمك الله يا ولدي أو الولد قال رحمك الله يا أبي هذا جائز أو يا شيخ أو يا سيدنا أو نحو ذلك لا جائز لا... أما بالنسبة لتشمية الفتاة يعني لوحد مفرضا في الجامعة جامعة مختلطة مثلا مع أننا ينبغي عدم دراسة في جامعة لكن أفرض أن وحدها عطست وهي بارعة في الجمال مثل السلام عليها <تصفيق> <تصفيق> <وللقاعدة>. <تصفيق> <تصفيق> م? م? مثل السلام عليها والقاعة مثلا هي القاعة فيها البنت هذه وفيها 25 تمتاح من هالشباب <تصفيق> <تصفيق> اللي في الواحد شنباته ما شاء الله وعطست المسكينه يوم من يعني قدر الله عليه ابتلاها وعطس زين وقالت صوت دي الحمد لله هل كان <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <كل مش داري. تصفيق> هل يسن لهم ان يقولوا لها يرحم الله يرحمك الله والله هم هم بيقولونها <تصفيق> طبعا اهل الان ذكروا خطاب الرجل للمرأة الاجنبيه عنه متى يكون جائزا متى لا يكون جائزا طاسوا عليها السلام يعني قولها لها السلام عليكم او مثلا ايضا النصح والانكار عليها لو وقعت في منكر او نحو ذلك كل هذا يعني ذكروه تفصيلا والاصل انه اذا كان فيه فتنة فلا يجوز له ان يشمسها اذا كان فيه فتنة يعني فرضا فيه نوع من تكسير الحواجز بينه بينها لما يقوله يرحمك الله طاحت الميانة واليوم يرحمك الله بكرة السلام عليكم بعد الصباح الخير بعد متأخر اليوم اذا كان في نوع من يعني تكوين علاقة وهي لا تحل له أصلا ليست أخته ولا شيء لا أما إذا كانت امرأة كبيرة في السن او هو كبير في السن او كذا فقال رحمكم الله فليس عليه في ذلك بس أيضا بقي معنا مساء الحقيقة كثيرة ستتعلق بالعطاة وأن أول من عطف من بني آدم من هو اول من عطف سأدفر لكم ذلك في الحلقة القادمة أيها الأحبة الكرام جرت عدتنا أن نعرض لكم مقطعا إعلام جديد يعني في آخر كل حلقة نعلق عليه في هذه الحلقه نخرج لهذا المقطع ثم نعود اليكم باذن الله الشهيد في هذه اللقطه نرى هذا الرجل العجوز يحاول جاهدا الاتصال بابنه لكن ابنه يرفض الرد على اتصالات والده في تلك الأثناء يظهر عجوز آخر يمشي وهو في حديث باسم مع ابنه يودع الشاب والده العجوز ويقبل يده ويرحل يكمل العجوز طريقه ويجلس على أحد كراسي الحديقة وجانبا لصاحبنا الأول يتعجب العجوز الأول من هذا الفعل ويرسل للعجوز الآخر رسالة تحواها لماذا يحترمك ولدك يبتسم العجوز الآخر ويرد له لأنه يتمتع بالطابع الأخلاقي للرسول صلى الله عليه وسلم تحديد مكانك يا أخي إن الذبيعا مسافرون وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حقيقة يا عاني سبحان الله ما تتكلم عبر الوالدين أو ترى من يبر والديه إلا وتعلم يعني أن الإيمان هو الذي دفعه إلى هذا ذلك الله عز وجل يقول إما يبلغن عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أفلتنا روما غالبا الولد إذا كبر وارداه يكون الولد في الغالب أيضا هو قد تقدم به السن وبالتالي استغنى عنهما استغنى. أي فأصار عنده وظيفة ربما عنده زوجة عنده أولاد عنده بيت مستقل فحاجته إليهما خلاص. توقفت انتهت. عندها يأتي البر, هنا يأتي البر الحقيقي هل يبر والدي أم لا أما إذا كان الواحد يبر والديه ما دام محتاجاً إليهما فلما استغنى عنهما مثلا ترك برهما لا هذا هو العقوق الحقيقي ترى يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح بابان تعجل فيهم العقوبة في الدنيا البغي والعقوق البغي يعني ظلم الناس والعقوق, والعقوق. ويقول عليه الصلاة والسلام من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ في أثره ماذا يفعل قال قالت ليصرحنا وأعظم الأرحام لتصلها هو الأم والأب في برك بهما عنايتك بهما خفض الجناح لهما تقديل الرأس تحمل أذاهما تحمل أخطائهما إرضاؤهما إذا أخطأ عليك أو أخطأت عليهما بحيث أن يبقى يعني الحبل مستصلا بينك وبينهم لأنه أصلا المجتمع كله يكتمل إذا كان الشخص بار بوالدي فالمجتمع كله يترابط مع بعض يتقوّع أحسن وأيضا نبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن دعوة الوالد المستجابة والسرعية جماعة حتى غير المسلم يستفيد من بره بوالديك بالكثير لما تكلم على قوله تعالى في قصة موسى لما موسى عليه الصلاة والسلام رفع إيديه وقال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموال في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمث على أموالهم واشتذ على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال الله قد أجيب الدعوة تدري هذا في سورة يونس يقول بكثير ولم يرى موسى الإجابة يعني إجابة دعاءة هلاك فرعون إلا بعد أربعين سنة لماذا؟ قال لأن فرعون كان له أم هو بها بعض الله وهو يدعي الألوهية أيه وهو يدعي الألوهية ما علمت لكم الله <تصفيق> ومع ذلك لما كان برّا بأمة الله تعالى أخر عنه <تصفيق> العقوبة فبلا شك حقيقة أن نستاح الرزق لإحسان للوالدين معنا حلقة ثالثة أيضا سنتكلم عن موضوعنا هذا بإذن الله فعالى أيها الأحبة أشكر لكم تواصلكم أشكر لكم متابعتكم القناخرشاء الله سلامليكم ورحمة الله مافون مساافون على خدانا ساون مستمتكونبي